والجين والزيتون والطورسين وماذا الملد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقومين ثم رد بها إلا الذين ما يأتمك معه الدين أليس الله أمك من الحاق؟